وحيثما كنتم فولواكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وخشوني ورئتم من نعمتي عليكم ولا عليكم تهتدون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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وما أنزل الله من السماء مما فأحيَ به الأرض بعد موتها فأحيَ به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف ردياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 اَوَلَكَانَ اَبَاءُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين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 وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم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 فَإِنَّ أَنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَنْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَةُ قِصَاصٌ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 وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفر الله، إن الله غفور رحيم.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 وَإِذَا تَوَلَّىٰ تَعَافَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ يَا أَنَبَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتَغْيِيرِ نَفْسِهِ بِتَغْيِيرِ والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمروا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فامت وهو كافر فأولئك حبغت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تضرن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّيَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتوا النساء أقبل من أجلهن فأمسكوا النبي معروف فأمسكوا النبي معروف أو سرحو النبي معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقال ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَسْكِنُوهُنَّ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَلاَ تُفَرِّقُواْ بَيْنَهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ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 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ فَإِن يَعْفُوا وَإِن يَظْهَرُوا فَيُحِلُّ لَهَا مَا حَرَّمْتُمْ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ بِهِ وَلَا جُنَاحَ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 فإن خَرَاجَنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلَّمَ الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخريونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قال إذ راهي مفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها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 مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابغارا مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثديت من أنفسهم كمثل جنة برابوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد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 وَإِن تُخفُوها وتُؤتُوها الْفُقَرَاءَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرَ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق الله العظيم